بين الله عز وجل في الآيات السابقة ما يحرم نكاحه من النساء الحرائر وما يحل منهن كما في الآيات السابقة بين في هذه الآية متى يحل نكاح الإيماء فالله عز وجل ذكر في ذلك متى يحل نكاح الإيماء المؤمنات وأنه لمن لم يجد طولا إلى آخره فقال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولاً اي من لم يستطع ويقدر منكم ايها المسلمون المراد الاحرار المراد الاحرار طولاً اي غنا وسعه وزياده هذا الشرط الاول لنكاح الامه كما سياتي ان شاء الله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي إذا لم يستطع أن ينكح أي أن يتزوج المحصنات المؤمنات ما المراد بالمحصنات هنا ذكرنا في الدرس الماضي أن المحصنات تطلق في القرآن ألعدتي أوجوه ذكرناه في الدرس الماضي لكن هنا أن ينكح المحصنات ما المراد بالمحصنات هنا؟ لأنه قال بعدها من فتياتكم الم... فمما ملكت ايمانكم فماذا يكون مع المحصنات؟ الحرة الحرائر هنا الحرائر لماذا؟ لأنها في مقابلة أيمان فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات أي من لم يستطع أن ينكح المحصنات المؤمنات والمراد بالمحصنات الحرائر بقرينة كما قلنا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات الحرائر والحرة سميت محصنة لأنهن أحصن بالحرية عما تكون عليه الأمة من كونها خراجة واللاجة متبذلة ونحو ذلك أما الحرة فهي مصونة محصنة يقول الرازي رحمه الله المراد بالمحصنات في قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات هو الحرائر ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الإماء بد أن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للإماء والوجه في تسمية الحرائر بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد أنهن أحصن بحريتهن عن الأحوال التي تقدم عليها الإيماء فإن الظاهر أن الأمة تكون خراجة واللاجة ممتهنة مبتذلة والحرة مصونة محصنة من هذه النقصات إلى آخر ما قال إذن قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات سيأتينا بالفوائد. نستفيد من الآية أن الأولى نكاح الحرة سيأتينا فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات في هذه الحاله يجوز نكاح الامه فمما ملكت ايمانكم اي فلينكح التي ملكت ايمانكم وهي الاماء هل ينكح الانسان امته ها الله يقول فمما ملكت أي ملك فهل يتزوج الإنسان أمته طيب لا أمته غيره وقد ذكرناه في درس ماضي من يعرف لماذا لا أنا بتكلم ليش قلنا في معنى الآية أي أمت غيره لا يتزوج امته السيد ما يتزوج أمته نعم, نعم. بالتسري أقوى من النكاح أقوى من النكاح فالمراد أمت غيره أي فالينكح التي ملكت إيمانكما هي الاماء والمراد امه غيره لأنه لا يجوز للمالك أن يتزوج أمت نفسه لأن مملوكة الرجل تحل له بعقد الملكية وهو أقوى من عقد الزواج يقول القرطبي رحمه الله فمما ملكت أيمانكم أي فليتزوج بأمة الغير ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوج أمة نفسه لتعارض الحقوق واختلافها طيب إذن فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لابد أن تكون الأمة مؤمنة فالكافرة في هذا المقام ولو يهودية أو نصرانية لا يصح طيب إذن الآية فيها التحذير من نكاح من الإماء وإن كان سيأتي لكن نذكرها الآن نذكر بعض الأماء أن الإنسان لا يتزوج الأمة إلا بشرط ألا يجد ساعة ومالا وزيادة وغنل في تزوج الحرة يعني الإسلام ضيق الزواج بالإماء وسيأتي شرط ثاني لمن خشي العنة منكم في آخر الآية وقد ذكر العلماء رحمهم الله الحكمة في ذلك وأن الإسلام يعني منع من الزواج بالإماء إلا بشروط الأول أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية فإذا كانت الأم رقيقةً ألق الولد رقيقا وذلك يوجب النقص في حق ذلك الإنسان وفي حق ولده ثانيا أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت في غاية الوقاحة بينما تعو وربما تعودت الفجور وكل ذلك ضرر على الأزواج ثالثا أن حق المولى عليها أعظم من حق الزوج فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلص الحرة فربما احتاج الزوج إليها جدا ولا يجد إليها سبيلا لأن السيد يمنعها ويحبسها لأنها هي أمة الغير والأمة تبع لمن؟ لسيد الغيرة فليست خالصة لمن؟ للزوج ربما الزوج يريدها الآن هي تكون مشغورة بمن؟ بسيده أو يريدها سيدها لشغل أو عمل رابعا أن المولى قد يبيعها من إنسان آخر إلى آخر ما قال طيب مهرها أو سيأتي طبعا مهرها لمن؟ لسيدها فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات هذا الشرط لنكاح الإيمان ذكرنا السبب في ذلك طيب والله أعلم بإيمانكم هذه نسميها جملة ها <ترضية> والله اعلم بايمانكم اي ليس لكم الا الظاهر اما الباطل فالموه الى الله فاذا كانت الامه مؤمنه في الظاهر جاز نكاحها وباطنها الى الله لان غالبا الاماء يكون ايمانها ضعيف وتكون خراجا عند العرب كما هو, كما هو معلوم فالله عز وجل يقول لكم الظاهر فمدام ظاهر أنها مؤمنة فليس لكم إلا الظاهر يقول القرطب رحمه الله المعنى أن الله عليم ببواطن الأمور ولكم ظواهرها وكلكم بني آدم وأكرمكم, وأكرمكم عند الله يتقاكم فلا تستنكفوا من التزوج بالإيماء عند الضرورة وإن كانت حديثة عهد بسباء أو كانت خرساء وما أشبه ذلك يعني الآية فيها إيماء أن الأمر ربما تكون أفضل من حرة إيمانا بعضكم من بعض أي كلكم سواء في البشرية والإنسانية الأحرار والألقاء وكلكم من آدم وآدم من تراب كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم يقول القرطبي المقصود من بهذا الكلام توطعت نفوس العرب التي كانت تستهجن ولد الأمة وتعيره وتسميه الهجين فلما جاء الشرع بجواز نكاحها علموا أن ذلك التهجين لا مال له وإن من حطت الامه فلم يجز للحر التزوج بها إلا عند الضرورة لأنه تسبب إلى ارقاق الولد وأن الامه لا تفرغ للزوج على الدوام لأنها مشغورة بخدمة سيدها المولى فَانْكِحُوهُنَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّا الخطاب لمن؟ لمن لم يجد طولا الخطاب لمن لم يجد طولا هنا يجوز أن يتزوج الأمة فيقول الله عز وجل فَانْكِحُوهُنَّا الخطاب لمن لم يجد طولا من النكاح الحرائر بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّا أي برضا أهلهن ما المراد؟ بالأهل هنا السيد لأن ولي الامه هو مالكها وسيدها فهو الذي يملكها ويملك منافعها وليس لأحد عليها ولاية سوى لا أبوها ولا غير غيره فالسيد بإذن اهلهن يقول الرازي اتفقوا على أن نكاح الأمة بدون إذن سيدها باطل إلى آخر ما قال طيب. وآتوهن أجورهن بالمعروف آتوهن أعطوهن أجورهن من مرد بالأجور هنا؟ المهور الصدق المهور فآتوهن أجورهن طيب وسمي المهر اجرا لانه في مقابل منفعه البض طيب فاتوهن اجرهن تقول اتوهن اجرهن ما الايه ما اللي تعطى الا ما اتوهن أجورهن. ظاهر الآية الايه ان الذي يعطى المهر الامه طبعا كلنا نعرف أن المملوك المملوكة لا تملك لا تملك إذن لمن يعطى للسيد لسيد الأمة والمعنى و... والمهر إنما يعطى لسيد الأمة وإنما أضيف... أضيف إليهن إضافة اختصاص لا إضافة تمليك كما يقال سرج الدابه أو لأنهن السبب في حصول هذه المهور لأسيادهن لأن الأمت لا تملك أعطهن أجرهن إذا لمن السيد لأن الأم ما تملك المملوك لا يملك طيب بالمعروف بالمعروف شرعا وعرفا ما معنى شرعا يعني شرعا ليس فيه منه وأيضا شرعا بكونه حلالا بالمعروف عرف الناس كم تعطى مثل هذه المراه هذه الامه بالعاده كم يعطى عرفا على ما هو متعارف عليه الناس او مثل ما نقول مثل نسائها طيب واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات محصنات المراد بالمحصنات هنا أي متعففات بالزواج الشرعي عن الزنا لأن الله ذكر في مقابل مسافحات فيكون محصنت هنا العفيفات المتعففات بالزواج الشرعي طيب غير المسافحات ذكرنا في الدرس الماضي ما معنى مسافحات؟ مش معنى مسافح؟ الزاني, الزاني. يعني غير زانيات وسبقنا في الدرس الماضي لماذا سمي المسافح زانيا؟ لأنه ليس له هدف إلا سفح الماء ليس له إلا سفح الماء لا يقصد, لا يقصد نكاح شرعي ولا أهداف إسلامية ولا متخذات أخدان أي ولا حال كونها يعني من؟ كلام عن من الآن؟ ما. ولا حال كونهن متخذات أخدان متخذات اي جائلات أخدان جمع خدن وما هو الخدن؟ الصديق كانت في الجاهلية المرأة تتخذ صديقا يزني بها بالسر في السر ولا متخذات لأن الإماء أو بعض الإماء في الجاهلية عند العرب كانت تفعل ذلك فنبه على ذلك طيب فإذا أحصلنا نرجو الانتباه لهذه النقطة فإذا أحصلنا طبعا اختلف العلماء ما معنى أحصلنا هنا والذي يظهر قيل طبعا أسلمنا وقيل تزوجنا والذي رجحه ابن كثير والله أعلم أن المراد الزواج فإذا أحسننا يعني فإذا تزوجنا لماذا هذا القول هو الراجح ابن كثير رحمه الله يقول إن هذا هو الراجح المراد بالإحصان هنا التزوج سيقل آية لأن سياق الآية يدل عليه حيث يقول سبحانه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من, فتيات من فتياتكم والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات فتعين أن المراد بقوله فإذا احصننا أي تزوجنا كما فسره ابن عباس ومن تبعه إذن الآن حكم الأمة إذا تزوجت فإن أتينا بفاحشة أي ارتكبنا فاحشة والمراد بالفاحشة هنا الزنا وذكرنا في دروس ماضية أن الفاحشة أطلقت في القرآن على ثلاثة مواضع وموضع رابع نأخذ ثلاثة المواضع ونسأل الموضع الرابع الموضع الأول الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ونكاح المحارم قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتنوا سعى سبيلا واللواط أتأتون الفاحشة هناك آية ذكرناها في آخر البقرة مختلف فيها ما مختلف فيها وإن كان بالمعنى العام تطلق وهي قوله تعالى الشيطان يمركم بالفقر يعدكم ويمركم بالفحشاء ابن قيم في بعض المواضع نقل الإجماع أن المراد بالفحشاء هنا البخل قال لنا في مقابلات الشيطان يعيدكم الفقر وبعض العلماء قالوا الآية الفحشة كل ما فحشة خذنا في الدرس الماضي أن الفحشة كل ما فحشة يشمل الزنا والبخل وغيره فإن البخل يعني فاحشة فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذب سؤال ما المراد بالمحصنات هنا الحرائر, الحرائر. واضح هذه الآية واضحة المراد هنا الحرة يعني الآمة الآن حكم الآمة إذا فعلت الفاحشة فالحكم فعليهن نصف ما على المحصنات الحرائر من العذاب مما العذاب هنا الحد الحد. طيب سؤال آخر ما المراد بالحرائر هنا الأبكار أو المتزوجات هنا الثيبات هنا الأبكار ومعنى الآية فعليهن نصف ما على الحرائر الأبكار من العذاب كم خمسين. خمسين قال الله عز وجل الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة فالأمة إذا تزوجت فعلت الفاحشة كم حدها خمسين, خمسين جلدة نصف نصف حد من الحرة البكر انتبهوا نصف حد الحرة البكر ولماذا قلنا البكر لأن البكر هو الذي حدها الجلد أما الثيب الراجب والراجب يتنصف لا يتنصف الراجب لا يتنصف طيب إذن معنى الآية الأمى إذا تزوجت ففعلت الزنا نقول حدها خمسون خمسون جلدة لهذه الآية فنص فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب عندنا سؤال سؤال الأول إن لم تتزوج صح السؤال الثاني لماذا لم ترجب السؤال الثالث لماذا الأمة نصف الحرة طيب أما السؤال الأول لماذا نقص حد الإماء عن حد الحرائر قال العلماء لأن العقوب على قدر النعمة ما معنى هذا الكلام ما معنى هذا الكلام نعم تقريبا معناها أن الحرة أعلى منزلة من الأمى على منزل بالحرية وهذه أما تكون أقل فأنت حرة مصونة رفعك الله عقوبتك أشهد قال علماء، قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لماذا على قتل نعمة نساء النبي نساء النبي، أنت زوجة النبي أنت رفعك الله عز وجل أنت زوجته في الجنة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا واضح طيب نعم السؤال الثاني إن لم تتزوج زنت اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك والذي يظهر والله أعلم أنها الجلد يجلدها سيدوك ما يرى يجلدها فقد جاء في الحديث زنت أمت أحدكم فليجلدها قال في الرابعة فليبيعها ولو في ظفير والله أعلم طيب فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب إذا المحصنات هنا الحرائر ذلك لمن خشي العنة منكم وقبل نذكر الشرط هذا قل شوفوا عظمة القرآن وانظروا أن الإنسان لا ينبغي يشرح الآية أو الحديث على ظاهرها انظر المحصنات في كل آية لها معنى هذا يدل على ماذا على على عظمة اللغة العربية وأن القرآن ينبغي أن يرجع فيه لأهل العلم وأن يسأل فيه أهل العلم انظر كل آية المحصنة لها معنى فيأتي إنسان ليس عنده علم أو لا يعرف ذلك فيبدأ يفسر المحصنات بتفسير واحد مو صحيح شوفوا طيب قال ذلك لمن خشي العنت منكم هذا الشرط الثاني الشرط الثاني في إيش في نكاح الأمة ننتهينا الشرط الأول الآن الشرط الثاني ذلك لمن خشي العنت منكم ذلك إباحة نكاح الإماء لمن خشي على نفسه الوقوع في الزنا العنت الشدة والمشقة من الزنا وشق عليه الصبر على الجماع إذن متى يجوز التزوج بالأم نقول بشرطين الشرط الأول لا يجد قدرة على نكاح الحرة الشرط الثاني إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنا طيب انت شرط لا يجوز وأن تصبروا خير لكم انتبه وأن تصبر النكاح نكاح الأما ولو لم تجد ساعة في نكاح الحرة ولو خاف الإنسان المشقة والعنت إن تصبر خير لكم هل قيدت الخيرية ما قيدت خير لكم في كل شيء خيرية مطلقة ولا لا مطلقة هل قال خير لكم في كذا لا فهي خيرية مطلقة خيرية مطلقة وقد ذكرت قبل قليل ما قاله الرازي وغيره مفاسد نكاح الأمة من يذكرنا بوحدة وثنتين أن الأبناء يتبعون. يتبعون الأم ولا. ثانيا أن الأمة مشغولة بسيدة فلا تخلص لزوجها ما تخلص لزوجها إلى غير ذلك مما ذكرناه قبل قليل وأن تصبروا خير لكم لأنه يفضي إلى القاق الولد والغض من النفس والصبر عن مكارم الأخلاق اولى من البذالة طيب. يقول ابن عاشور وان تصبروا خير لكم اي اذا استطعتم الصبر مع المشقه الى ان يتيسر لكم نكاح الحره فذلك خير لئلا يوقع ابناءه في ذل العبوديه المكروهه للشارع لولا الضروره ولئلا يوقع نفسه في مذله تصرف الناس في زوجته واضح السيد سوف يتصرف في هذه الامل لان الامه تبع لمن لسيد. وقلنا الإنسان لا يتزوج أمة نفسه. يتزوج أمة غيره. والله غفور رحيم. ختم الله عز وجل قد سبق الكلام عن الغفور الرحيم. ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الغفور والرحيم لكون هذه الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم. فلم يضيق عليهم بل وسع غاية السعه ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفرات يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمى لعدم الفارق بينهما انتهى من تفسير السعدي رحمه الله أعتقد واضح ما لأيه يعني لو راجعنا بكرة إن شاء الله في الدرس أعتقد واضح ولا واضح جدا يعني مسألة مهمة كما قلت سورة النساء في أحكام يعني الآية موضوعها ما هو متى يجوز للحر أن يتزوج الأمى وأن الشريعة الإسلامية ضيقت باب الزواج بالأمة وذكرنا الأسبوع من فوائد الآية الحف على تزويج الحرائر المؤمنات لأن الله لم يرخص في الإماء إلا للحاجة والعذر ومن فوائد الآية بل هو الهدف من الآية يحرم على الحر أن يتزوج الأمة إلا بالشروط التي ذكرها الله ألا يجد طول الحرة المؤمنة وخوف العند ومن فوائد الآية نقص مرتبة الرق عن الحرية ومن فوائدها عموم علم الله لكل شيء حتى ما كان خافيا بالقلوب ومن فوائد الآية اشتراط اذن الأهل في تزويج الإماء وما المراد بالأهل السيد ومن فوائد الآية لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها والولي شرط من شروط النكاح لا نكاحة إلا بولي ومن فوائد الآية جمهور العلماء على أن مهر الامه لسيدها ومن فواد الآية تحريم اتخاذ الأخدان ولذلك نهت الشريعة الإسلامية عن الخلوة بالمرأة ونهت المرأة أن تخضع بالقوم لخوفا من الفتنة وفيها أن الامه إذا زنت فإنها تحد كم؟ نصف حد الحرة وفيها أن الصبر على عدم نكاح الأمة خير أو لا أو لا وفيها ثبات اسمين من أسماعيل وهما الغفور الرحيم أسأل الله عز وجل أن, في أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح الله تبارك وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد نعم ممكن نستفيد نعم حرص الشريعة الإسلامية على عدم انتشار ولذلك في كثير من الأحكام الشرعية تجد الكفارة ماذا تحرير العطب والله أعلم صلى الله وسلم